بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أو كساني بيبا وربون وبرقري خلچيان كر لرئباز إخواء خواكر دوكانيان بوصل دكاتوا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 باورشان هنا بو قرآن كنردرا وتخوار ابو محمد صلى الله عليه وسلم تنها أويج راستو للايان پر وردقاريان وهاتوا خالقنا هكانيان خوشبو دلو هوشان ريكو تاكردوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أَمْثَالَهُمْ أَوَشْ لَبَرْ أَوَيَا بَرْعَسْتِي أَوَانَي بِي بطالو فوس كوتن وبيقومان اوانش ايمانيان هينابو شوين او كوتبون كالالاين پر وردگاريان وحاتوا آبوشي ويخوا نموني كردو ويخوا ينبو دينيتوا فإذا لقيتم الذين كفوا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتهم فشد الوثاق فشد الوثاق فإنما منن بعض وإما فيدا أن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ان ذا اقل لجند داغشتن بواني بباورن او بدن لگردنيان كجن هتاكات كشتاري زوريان لدكن ان جا قایم ببەستنەوە، نوا جا دواتر یا به منتو چاکه برالاین یان بە به و بریتی جەنگ جنگ بە باوران دادنی یا تا جەنگ کۆتایی ایده بنمانی بدپرستان فرمان اویا اگر خوا بیوستایا خوی طولی لیده سندن بلان فرمانی پیدان بزنگ تا بە یکتری تاقیتان بکاتاوا او کسانج لپیناو و ڕێبازی خوا دا کجران او اخواهر جيز پاداشتي كرد وكاني انو الناكات ييهبيهم ويصلح بالهم بيگمر منيان دكاتو ظلوبيريان صافو دكات ويودخلهم الجنه عرفها لهم وداخات او بهشتي بوي بس كردون يا ايها الذين امنوا تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقُدَامَكُمْ أي او كسان اي باورتان هيناو اگر ايو يارمتي ايني خوابدان خواش ايو الظالو وفي اي زيجير دكاد لزنگ دا خوراقرتان دكاد والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. او نش كبيبا وربون او نجبتي وسر شعري بشيانة وخواكر بما يمبي دكات يدكاد أو طوليان لبر أواكبي جمان أو نرقيان لو قرآن أبو كخواناردو يتي بويا خواش كردو كان ياني أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. اخو أوانا بزيدا نجاراً تاببين أواني پیش خویان سرنزامیان تون بوا خوارنا یبردن وبو بی باورانیش سرنزامی ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. شونك بأجومان خاب پشتوانی آوانی کبابوریان هنایا، بأجومان کافرانش هت پشتوانی چیانیا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنّة تجري من تحتها الأنهار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ بيقو <تصفيق> مانخوا هنا وكردوي باشيان كردوا ديان خاتبا خاتبا هشتوا كرباركان بجيريان دادروات اواناش بيباوربون لدنيا داراد بويرنو وكو آجل دخونو دالورين ودوزخ شوين ما نويانا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا نصر لهم. وخلتشي زور شارب كبهستربون لو خلتشي مكة كتو كرد لنا كرد لناؤم بردن وهذه بيشتيوان أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ أَخُو او كَسَي بَلْغَيْ رُونِ لَا پَرْوَرْدِگَارِي وَبُوَحَاتِ بِكَ قُرْآنَ وَكَ او كَسَوَيَا كَ كَرْدَارِ خِرَابِي بَوَدْزَوَانْ كِرَابِي وَرَازَانْ رَابِتَوَا 113. مثل الجنة التي وعد المتقون 114. فيها أنهار من ماء غير آس 115. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْطَعَ أَمْعَاءَهُمْ شَيْوَيْنَا <تصفيق> يَابِ أَوْبَ هَشْتَوَايَةً كَبَلَيْنْدِرَا وَبَبَارِسْكَارَا نُخْوَانَصَانِ تَنْدَهَارُ بَهْرِ لآوی سازگاری تام و بۆن نەگۆڕاو وە لشیر ڕووبار لە شیر کە تامی نەگۆڕاوە وە چەنددەها بنوشانی، لە شەرابی نایابی بەلەزەت و خۆش بۆ بنۆشانی وە چەند ڕووباریشی تێدایە لە هەنجوینی پاڵافتە آماده لگل هەمووجۆرە لپروردگاریانوا بۆ او لەگەڵ لێبوردن لە پەروەردگاریانەوە ئایا ئەو بەهەشتیانە وەکو کەسانێک کە هاوی کلاو کل یا در خوار بدری کاری خولکان یا پرس بکات و منهم من یستمعو إليک حتی اذا خرجوا من عندک قالو للذین اوتو العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أي محمد صلى الله عليه وسلم هن دعوانا جويد لأدقر بلامكاتي لأيتو دردتن دلين بواني زانياريان پيدرا ولهاولان أو إيست محمد صلى الله عليه وسلم وتيتي أو, أو كسانا كخوا مورنا وبسندليان دا وشين هواو آرزو خويا كوتون. والذين هددوا زادهم هودوا وأتاهم تقوائهم. أو كسانه هدايات يا نورجرتو خوا شارزايا زيادة كاتو تقواء باريس كاري يا ميدا بخشة. فهل يوم ظرّون إلا الساعة أن تأتيهم بعده. فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم داي آية أونا باكانت صاورواني تيدا كان جيجا لقيامتك كتو فر يخيان بغريد تونك بيقومان هنديل نشانكاني هاتوتا دي كاتي روج دوائي يخيان بغريد اتر كي بيردك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم كواتدلنياباو <تصفيق> بزانا بيزغل الله هزفر استرابيش راسنيا وداوالي بك لخواب وقناه خواد وابو جناهي ضياوان افرتان ايماندار وبيغمان خاد زاني لروج ارامغرتنتان للشوداء ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم صاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أوانيبا وريان هنا ودلين بۆچی سووڕەتێک لە قورئان نانێردرێتە خوارەوە دەربارەی جەنگ و جیهات کە چی کاتێ سووڕەتێکی ڕوون و دامەزراو نێردرابێتە خوارەوە و تیایا باسی جەنگ کرابێت دەبینی ئەو کەسانەی کە لە دڵیاندا نەخۆشی دووڕوویی هەیە تەماشای تۆ دەکەن وەک تەماشاکردنی کەسێك کە لە ترسی مردن لە هۆشی خۆی با بێت بۆ ئەوان واچاکتر بوو فەرمان بەردار و جوان و چاشیان بکردایە هر کاتی چیش فرمانی جنگ درازی بزینا کن خو اگر لگل خواه راستیان بکردائی اهو باشتر بو فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم جا آئی ایو باتمان اینا پاکان اگر پشت حال کن لإسلام و جهاد زەویدا ئاژاوە و خراپە برپاب کن و هرچی پیوان دی خزمایتی بی پترینن اولائکا لعنهم اللہ فأصمهم و اعماء بصارهم آوان او کسانن کخوان فرینی کردون و کاری کردون و تاویانی کردوا افلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أخي أو أنور نابن ولا قرآن تيناجا وانيا بل كضليان قفلي لدراو إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملال لهم بأغمان أو كساني باش أو باش قران والآين كيان لباش أو أي حق ينبورون بويا شيطان خرافة كان يعني بوزوان ورازا وكردبون وبهيوه أميد فريو دابون ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم سونكا اوان دئان ود بوکسانئ کرقيان بو لو قرانئ خوانارد بوئ امل مولا لهند كادا جورا لتا اندكين واخوابنهين يكان يندزانئ فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم اخوذون بحالي او نا پا كانه كاتف رشتكان جان ياندچ شنو لرخسارو باش يانددن ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم اوزور جهان شانال برعوية كبه غمان اوانشوين شتاني كوتبون كخواي طورة كردبو رزامن دي خواش يام فينا خوش بو بويا خواش كردوا كان يعني پوسل كردوا ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم اي واد زان اواني كنخوشي نا پاشي لدياندا كخوا هر جيزرقو تشينه اندر نا خاتوا اشكراينا كات ولو نشاء ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم اگر بما ويستأ نشان أنما کدورون او دا دا كدورون أو صاهر بشي وديمن يندا ددناسين وبأجومان بشي وازق سش يندا ديان ناسيد والذنيابن خابها مو ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم سوينب <تصفيق> أخواء تاقيتا عندكين وتادري بخين وديار بمجاهدان وخورا قرانتا وتاها والتان تسيأش كريكين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق ورسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يظلم الله شيئا وسيحبط أعمالهم بيغمان كسانيه كبيبا وربون وبرجري خلشيان دكل ريباز دجاتي دجاجتي بيغمبري شيان دكرد طاش اوي حق <تصفيق> راستي ام بوتوا هزیانک بخوان آگینن و بزویی خوابی لان کانیانو کرده و کانیان پوصل دەکاتەوە يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم اي ئەو کەسانەی ورتان هێناوە فەرمان فرمان برداری خوابی غم بن و کردەوە و تاک إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفروا فليغفر الله لهم بأجمان أواني كبيبا وربن وبرجري خالشيان ذكّل ربع زخوا فعشان ببيبا وري مردن أو قد خاليان خوش نابت فلا تهنو إلى السلام وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم زبا ودارا لا وزص مبنو داوي اشتيو شروستان مكان ثم كهرئ وزال بهسترن يا رمتي خواج لقلئ ودا وпадاش تيكردو كان كم نكأتوا إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بيغمان جياني دنيا تنها غالتو غپيكا خو اگر باور بينو باريس كاربن خوا پاداشت خو تم وودواي بخشي هممو دايو ماطان لناكات إ يسأ القوه ف يحفكم ت اگر خوا داواي بخشيني همو سامانتان لبكات زرج داكوچ ب كات لتان اوتسلوشي وورزيلي دكن ورقو چين درون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 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِيَدارْبَن إِوَ أَوْكَسَانَن كَبَان دَكْرَن تَالَفِينَا وِخْوَ مَال بَخَتْكَن هَرْكَس يِجْرَجْدَي وْرَزِيلِي بْكَات أَوْ بِيْغُمان تَنْهَارْجْدَي لَدْجِي خْوِي دْكَات تُنْكَ أَخْوَ دَوْلَمَنْ دَوْ بِينْيَازَه اگر ئەگەر ئێوە پشت هەڵکەن ئەوا دەیگۆڕێ بە کەسانێکی تری زۆرچاک کە وەک ئێوە نابن